بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ألي أجنحة ألي أجنحت مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُ وَاللَّهُ الَّذِي أَغْسَلَ بَزْرِيَ حَفَتُ ثِيَرُ سَحَابٍ فَسُقْنَاهُ فَسُقْنَاهُ إلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ مِنْ نُشُوٍّ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 قَصَمَ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجُ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 ثم أخذ الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جذار بيض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 إنه كان عليما قديرا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب وَلَكِي يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِي يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى